فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرًا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرًا وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّا إِنَّ عَلَيْنَا لَلَهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأَوْلَى فَأَنْسَرُوا 117. ونذرتكم نارا تلظى لا يصلىها إلا الأشقى الذي كذب وتولى 119. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى 110. وما لأحد عنده منا ما تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وله سوف يرضى